ашяна ташяна хлли яла ташяна ашяна ташяна хлли яла ташяна ашяна ташяна хлли яла ташяна хлли яла ташяна хлли яла ташяна хлли яла ташяна хлли يا تحذينه <تصفيق> قشيلات قشيله خليني يا لم زوقه والخدي شعب النور والخدي شعب النور من السما زفنها كل الحضور زفنها كل الحضور ترج دايل له شمس المصطفى المدخور المصطفى المدخور مناهي ام النبي وكل هي هنحييها الهاد نحييها هي نحييها رغم على الحساد نقلبها كلها عياد على الحساد نقلبها كلها عياد ميلاد هادينا فشينا طشينا ميلاد هادينا فشينا طشينا فشينا طشينا خليها طشينا قشيانا <سيقنق> قشيانا هاللي انا قشيانا هالو وارد فواح وبنعتار القداح هالو وارد فواح وبنعتار يا تادينه قشيله قشيله يا بوها حلوه معطره ومكحل هي شعوي الشمس بيضوي ساعه عاد بيضوي ساعه عاد دله وعني هجمل وجه والحاجب هلالي زفوره خليها لزفوره زفوره زفوره خليها لزفوره يومك يا مايل عين خل تفرح الطيبين يومك يا مايل عين خل تفرح الطيبين ميلادها عزينا خشينا طشينا ميلادها عزينا خشينا طشينا, طشينا, طشينا, طشينا خلي انا تشيني خلي انا طشيني حلوه تفوح وتناثر القداح حلوه تفوح وتناثر القداح ليات هاديه خلي انا طشيني يا اجمل احلام العمر يا رحمة الباري يا رحمه يا حبي يا من الشهد ومن الهوى يساري من الهوى يساري يا يا حبك للابد هذا نتياري هذا نتياري ها اتي بالغيرك شعر سووها سووها يا شي عسووها سووها سووها يا شي عسووها هل يوم يوم خللي القلب يرتاح هل يوم يوم افراح خللي القلب يرتاح ميلاد هدينا فشي انا طشينه ميلاد هدينا فشي انا طشينه فشي انا طشينه اتنا تر القتی دا مینہ أشيالة أشيالة شو قلني دا الحد الورد مش تاقي لك ظمني مش تاقي لك ظمني بغصن المحبة وردتي تسقيني تقطعني تسقيني تقطعني بروضتها كم علقة ترميني تشتمني ترميني تشتمني نتمنى وحدة بها العمر شبا شك بحظني شبا شك بحظني ملهوفة ملهوفة روحانا ملهوفه ملهوفه ملهوفه روحانا ملهوفه صعب ضري حق هناك صعب ضري حق ذاك اقضي هالتونه هناك ميلاد هادينا قشينا طشينا ميلاد قشينا, قشينا الهندسه الصوتية والمكساج ابو عادل الركابي اداء الردود الحسيني علي عبد الصاحب كلمات الشاعر الحسيني حسين علي العبود حسين علي المنتج والتصوير محمد علي